A'udhu bi Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Qulillahu yunjiikum minha wa min kulli karbin, thumma antum tushrikun.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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرا ومن حولها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 اليوم تُجْزَوْنَ عذاباً هُوناً بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 Kul, Innamal A'yaatu'inda Allah, wa ma yushgarukum an Naha, iza jat, la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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْرَتَ لِي حَكَمَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 Wahyu aku dengan orang yang beriman,